ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا ومتعن اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا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 ولا تجعل يا ربنا الدنيا اكبر هممنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنه هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الابراء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 ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا لنا إلا سترته ولا عقيما منا إلا رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين